بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلموا إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خوابی